بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص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 خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار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 ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون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 من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب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 ذلك يخوف الله به يا عباده يا عباد فاتقون والذين اجتلبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 118. الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا 124. في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا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 وَنِعْمَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ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 إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه, فلنفسه ومن ضل فَإِنَّمَا يضل عليها وما أَنْتَ عليهم بوكيل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 قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو لِلَّذِينَ للذين ظلموا ما في جَمِيعًا جميعا ومثله معه بِهِ بإيم سوء العذاب يوم القيامة وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة من قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 111. فأصابهم سيئات ما كسبوا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 واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون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 ويوم الْقِيَامَةِ ترى الذين كذبوا على الضاري وجوههم مسودة أَلَيْسَ في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السُّوءُ ولا هم يحزنون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 وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصايق في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يوم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 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمرا حَتَّى إِذَا جاءوها فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 124. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 125. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حَتَّى إِذَا زمرا حتى حَتَّى جاءوها وفتحت فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين